Book 2 10 10 Jučer danas sutra Ams al-yawm Ams al-yawm Jučer je bila subota امس كان السبت امس كان السبت يو تشير سام كنت في السينما امس كنت في السينما فيلم ي كان الفيلم مشوقا كان الفيلم مشوقا دانس ي نيديليا اليوم هو الاحد اليوم هو الاحد دانس نيراديم اليوم انا لا اعمل اليوم انا لا اعمل اوستاييم كود كوتشي في البيت سابقى في البيت سوترا يي بونيديلياك غدا الاثنين غدا الاثنين سوترا بونوفو راديم للعمل مجددا غدا سااعود للعمل مجددا <تصفيق> يا راديم او في المكتب اشْتَغِل في المكتب كُو يِ تُو مَنْ هَذَا مَنْ هَذَا تُو يِ بِتِر هَذَا بِتِر هَذَا بيتر. بيتر كويه تو من هذه من هذه تويه مارتا هذه مارتا هذه مارتا مارتا هي سكرتاريتسا اي مارتا سو приятели питер و مارتا اصدقاء بيتر و مارتا اصدقاء بيتر ي مارتين приятель بيتر, بيتر صديق مارتا بيتر صديق مارتا مارتا ي بيتروفا приятельيца مارتا sodi ka Marta sadihhat peter Molimo vas posjetite duplove duplove za tekstove i knjigu.